أ و ل أ س ئ ل ت ي هذا اللقاء يقول السائل ياشيخ أ س أ ل الله لنا ولكم ا ل ع ا ف ي ة و أ ن ينفع بعلمكم ا ل إ س ل ا م والمسلمين يا شيخ أصلي في لأني أستطيع ينطبق علي الحديث الذي يقول أثقل الصلاة على المنافقين الحديث أنا الحمد جماعة إلا صلاة الفجر أنام متأخرا ولا وأخاف الصلاة أن أقوم أن أثقل ولله على على أنني أفعل ذلك أنني غير قاصد ف أ ر ج و من سماحتكم التفضل بالاجابه إ ج ب رب وبارك عبده ورسوله نبينا وأصحابه ة الحمد العالمين الله لله صلى وسلم على ورسوله وعلى آله محمد أ م م ع ي ن أ ع د ف ذ ا السائل يصلي الصلوات مع الجماعة فنسأل الله لنا وله الثبات يصلي فنسأل وله مع إ ل ا أ ن ه لا يصلي الفجر مع ا ل ج م ا ع ة ويعتذر ب أ ن ه لا يستطيع القيام لها ل أ ن ه ي ت أ خ ر في نومه فلا يستطيع القيام نقول عليك بل يجب عليك ويتعين عليك و ي ت أ ك د في حقك أن ل ا تسهر و أ ن تنام مبكرا لتقوم لصلاة الفجر كسائل ا صلوات وما لا يتم الواجب إ ل ا به فهو واجب ف إ ذ ا كان قيامك ل ص ل ا ة الفجر ا ل و ا ج ب ة ا لا ج ب لا يتم إ ل ا بترك السهر ف إ ن ترك السهر ب ا ل ن س ب ة لك واجب عليك أ ن تنفي هذا المانع من القيام للقيام وأن وأن لصلاة الفجر وأن السبب وأن السبب تبذل تبذل من وجود منبه أ و أ ن تكل الأمر، امر ل أ أمر ا ل إ ي ق ا ظ إ ل ى أ ح د يكون مستيقظا في هذا الوقت فتؤدي ص ل ا ة الفجر مع جماعه ة المسلمين ا فعليك ل ل تتقي أن جل نرجو وعلا في هذه الصلاة التي نرجو أن تهتم بها وتنفي الموانع وتترك السهر وتبذل الأسباب للقيام وإلا فيخشى عليك وتنفي وتترك بها في فيخشى هذه تهتم أن من أن يتناولك أثقل الحديث ا ل ص ل ا ة على العشاء م ن ن ا صلاة ا ف ق ي ل و ص ل ا ة الصبح ولو يعلمون ما فيهما من ا ل أ ج ر لاتوهما أ ولو حبوا أحسن التي أخبر مأجورين السؤال وسبعون الرسول صلى الله عليه وسلم والنصارى يدخلون عنها بينوا لنا الله هذا اليهود وغيرها الثلاثة الفرقة التي الله إليكم يقول هل صلى عليه في ا ل س ا ئ ل هو مهدي بن محمود الخطابي في الحديث ا ل و ا ل د عنه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من قوله افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة فجعل النصارى والنصارى قسيميني اليهود أمتي على على ل أ م ت ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وليس بقسمين منها و إ ن م ا هما قسيمان ل أ م ة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يدخلون في الثلاث والسبعين فرقة لأنه قال افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة افترقت النصارى ثلاث فاليهود والنصارى لأنه على على على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على على ثلاث وسبعين وستفترق وسبعين أمتي فرقة فرقة فرقة فرقة إحدى من المقطوع به والمجزوم به أ ن ه م ليسوا من ا ل ث ل ا ث ة والسبعين ف ر ق ة ل أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام جعل اليهود والنصارى قسيمين وليس بقسمين من أمته والمراد بالأمة الأمة الإجابة التي تنتسب إليه عليه الصلاة والسلام كما بيّن ذلك آل العلم بقسمين تنتسب بيّن من أمته كما كتب الفرق في هذا السؤال يقول أ ن ا لي صديق لا يذهب إ ل ى المسجد إ ل ا عند ا ل إ ق ا م ة علما أ ن ه ليس ث م ة عذر له فما حكم صلاته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بدون أولا وحرم الله السلام الله هذا الذي لا يذهب إلى المسجد إلا عند الإقامة بدون عذر أولا صلاته صحيحة وحرم نفسه خيرا عظيما لأنه جاء الحس على التبكير عليكم إلى لأنه على نفسه عند عذر يذهب صحيحة و ا ن ت ظ ا ا ر ل ص ل ا ة والملائكه تصلي عليه وما دام في مصلاه ينتظر ا ل ص ل ا ة وهو في رباط ويتمكن من أ د ا ء الرواتب ا ل ق ب ل ي ة ويصلي ما كتب الله له قبل ص ل ا ة الفريضه ة العظيمة فيحصل يذكر ويتلو يتيسر على الأجور العظيمة وكذلك يذكر الله ويتلو ما يتيسر له ل ل ما كتاب ا من فلا شك أن ان ل ذ ي يتأخر ب د و عذر لا شك أن هذه ع ل ا م ة حرمان و ا ل ص ل ا ة ص ح ي ح ة وقد ت أ خ ر عن مندوب لا يقال تأخر عن واجب علما ن واجب ع ب أ ن هذه ليست ط ر ي ق ة السلف طريقة السلف أن يبكر ويبادر إلى الصلاة مجرد الرجل يدعى إليها الذي يأتي يدعى قال الصلاة السلف ما بالأذان لا المسجد إلى إلى أن أن بعضهم حتى حتى يعني ب ا ل أ ذ ا ن إ ن ه لرجل سوء كان كانوا يتنافسون ويتسابقون ويسارعون إ ل ى الخيرات ومن ع ظ م أ ب و ا ب ه ا الصلاه ة و ا ل ل المستعى والملاحظة أن أن هذا التأخر وهذا التراخي عم وطم حتى شمل بعض فئات المتعلمين ومن إلى العلم عذرا انشغان بما شمل تسبل لكن لعل لبعضهم عم وطم من من حتى بعض هو أن أ ه م على حد زعمه و إ ن كان ق د و ة فالذي ينبغي له و ي ت أ ك د في حقه أ ن ه لا ي ت أ خ ر لئلا يقتدى به في ا ل ت أ خ ر فإضافة على التفريط في حقه يقتدى به في هذا التفريط فيكون الفضل إذا هذا لا لا سيما كان والعلم قدوة سيئة على أقول لكن يطلب ذلك أهل يقتدى يبقى أكثر حقه به أنه منه من من والخير أ ح سؤال ن الله、إليكم. هذا ا إليكم ل س سائل يقول السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته نحبك في الله يا شيخ يا شيخ نحن ث م ا ن ي ة أ ش خ ا ص و أ ح ي ا ن ا أ ر ب ع ة أ ش خ ا ص نسكن في ا س ت ر ا ح ة والمسجد بعيد عنا بما يقارب السبعمائة الأذان فهل يجوز لنا أن نصلي جماعة في الاستراحة أم لا يجوز إلا في المسجد أفتونا جزاكم الله خير الجزاء فهل نصلي ونسمع متر أم خير يجوز يجوز أن في في وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته و نحن ثمانيه اشخاص واحيانا أ ر ب ع ة يعني جماعه ة ث ن فاذا م فوق جماعة إ صلوا ف الاستراحه ة صحة ح في ق م ص ل لكن الخلل يأتي من كونهم يسمعون النداء لما جاء الرجل الأعمى و كونهم يسمعون مكتوم ا جماعة جاء من أم بن يأتي وظرفه ب ي ّ ن له حاله وظرفه وأنه رجل أعمى وله قائد لا يلائمه وفي أ أعمى ن ه وله يلائمه رجل لا و قائد طريقه إ ل ى المسجد واد فيه هوام و ف ي ه أ ش ي ا ء ذكر معوقات ك ث ي ر ة ورجل أ ع م ى وليس له قائد يلائمه قال أتجد لي أن يصلي في بيته فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لرخص يصلي له عليه فلما وولى أتجد أن بيته أدبر نعم في دعاه النبي عليه النبي الصلاة والسلام ف قال له أ ت س م ع الندا قال نعم قال أجب ل اجب أ د لك رخصة أ ج لا أ ج د لك ر خ ص ة ف إ ذ ا كان هذا أ ع م ى وفي طريقه من, من المعوقات ما فيه وليس له قائد يلائمه لم يعذره النبي عليه الصلاة يعذره الذين والسلام فكيف بهؤلاء الشباب جالسوا فكيف الاستراحة م ع ا في و ن ف الابدان وعندهم فراغ وقد يكون عندهم الـ الـ الـ الذي يغلب على الظن أ ن عندهم و س ي ل ة نقل س ي ا ر ة تيسر لهم هذا ا ل أ م ر مع أ ن ا ل أ ذ ا ن الذي يسمع المقصود به من غير أ س ب ا ب كمكبرات الصوت ومن غير موانع كالأصوات الناتجة عن السيارات والمصانع كالأصوات وغير الناتجة السيارات عن ذلك وكان ا ل صوت يسمع من أ ب ع د من سبعمائه متر بالصوت العادي بدون مكبر وبدون مانع ا ل آ ن مع المكيفات والسيارات والمصانع قد لا يسمع النداء بدون مكبر فكان هذا في مقابل هذا فإذا فلا في الإجابة النداء النداء الجماعة المسجد سمع من مع ويصلي أن بد يجيب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 من طريق أ م ه ا ت المؤمنين اللواتهن أ ع ر ف الناس بمثل هذا الحكم نعم أحسن الله إليكم الله يقول بعد الانتهاء من قيام الليل وقبل دخول ص ل ا ة الفجر ما هو ا ل أ ف ض ل أن يقرأ أم الإنسان القرآن أم يستغفر الله؟ هذا الوقت بين الفراغ من يستغفر قيام الليل وصلاة الليل الوقت الفراغ والوتر الله هذا وصلاة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 ا ل و تقليد ل ر ج ا ل او تقليد لنساء الكفار أ و تقليد للفواسق وغيرهن ف إ ن ه لا شيء فيه ففي صحيح مسلم أن ا ل نساء النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بعد وفاته كن تكون كالوفرة يأخذن من شعورهن حتى تكون كالوفرة يعخذن من شعورهن فالقص الأصل فيه الجواز أ ص ل ل فيه ا ل زوجات النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لكن إ ذ ا اعتراه ما يعتريه من تقليد للرجال أ و للكفار ف إ ن ه يحرم من هذه الحيثية للتشبه بالرجال وقد جاء لعن المتشبهات التشبه الحيثية بالرجال جاء النساء بالرجال والعكس وأيضا التشبه بالكفار منا لعن ليس وقد من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 ف إ ن ه حينئذ يكون متمتعا وعليه هدي التمتع عليه هدي التمتع هادي ف إ ذ ا اعتمر في أ ش ه ر الحج وشوال منها أشهر ش الحج شوال وعشر ا ا ل ل و ق د ة و ع من ذي、الحجة. فإذا اعتمر وقد اعتمر في في يحج الحجة اعتمر اعتمر شواله الحج انقطع التمتع أقام إلى بلده إن قطع التمتع. إن أقام في مكة حتى رجع مكة إن إن عامه من من, من أشهر وقد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 أن يجيب. وإن يجيب ك ا ن ي ص ل ي بنية ه وقتها ا ا قبل ل ج م ع مع الجمعة مع الجمعة ف إ ن ه لا يصح جمع العصر إ ل ى ا ل ج م ع ة ل أ ن ه لم يرد على النبي عليه الصلاه والسلام انه جمع او صلى الجمعه في السفر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 يعرض أ و أو يجعله ك ث ر أو ي على لسانه لما ذكرنا من النصوص ولو لم يكن فيه أ ن لعن المؤمن كقتله والحديث في الصحيحين وقتله شنيع من يقتل مؤمنا متعمدا وشبه به لعنه لأنه إذا كان القتل قضاء على دنياه فاللعن قضاء على آخرته لأن اللعن كان دنياه إذا قضاء قضاء آخرته مفاده الطرد ا ل و إ ب عن ا د ع ر ح م ة الله تعالى فلا يجوز بحال、لا. أحسن الله إليكم. هذا أبو شريح الحمام بحيث كسبا بالنسبة من المدينة يقول هل يجوز قراءة القرآن عند باب الحمام بحيث ينتظر الممنوع القرآن الله هذا قراءة باب قائما جزاكم الله خيرا الممنوع بالنسبة لقراءة القرآن إذا دخل الخلاء إليكم يقول هل لوقته دخل دوره يجوز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 م الخلاء قرأه خارج ا فلا, فلا اشكال في هذا إ ن شاء الله تعالى نعم ه ذ ه ا ل س ا ئ ل ة تقول إ ن ه ا حامل وتستفرغ في نهار رمضان فهل عليها ذرعها بمعنى فعلها ذلك القي لم لا شيء في فيه بغير شيء أنها بادرها فإنه إذا وإنما تتسبب عليها